فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشفع أفراط المشركين في آبائهم وهل يحشرون مع آبائهم نعم, نعم هل يشفع أفراط المشركين في آبائهم لا أفراط المشركين تبع آبائهم تبع آبائهم في الدنيا يعاملون معاملة أم آبائهم أما في الآخرة فهم اختلف العلماء فيهم والراجح والله اعلم ان تفويض امرهم الى الله عز وجل قيل يبعث اليهم رسول يمتحنون فمن اطاع الرسول دخل الجنه ومن عصاه دخل النار الله اعلم بمالهم ولا يشفعون يا المشرك لا تنفعه الشفاعه لا من ابنه ولا من غيره لا من ابنه ولا من غيره لا تنفعه الشفاعه نعم